مال الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المشتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال قول نوط من نذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي شَدَّلَ فَتَمَرَّبَ النُذُر وَلَقَد نَرَاوَدُوا عَن طَيِّبِ فَطَمَسْنَ عُيُونَهُم بِقُرْبِ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَد صَدَّحَهُم بِقُرَّةِ عَذَابٍ مُسْتَقِر بِقُرْبِ عَذَابِي وَنُذُر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من نتير ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا مآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدير أكفاركم خير منه أم لكم في الزبر أم يقولون لحن جميع منتصير سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء